الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ورد سؤال لفضيلة الشيخ اليوم عبر شبكة الانتظر وهو مفاده أن رجلا اسمه الشيخ محمد ثمود النجدي يقول أنه لا ينبقي أن يكون أنه ينبغي أن يكون في مكتبة كل شخص كتاب ظلال القرآن أو في ظلال القرآن واتصل به ناس اليوم وقال أن هذا الكلام قبل 12 سنة ولم يكن يتبين له ظلال سيد قطب ويقول أنا, أنا الآن على رأي الشخبيع المدخلي في سيد قطب وأقرأ لكم كلامه الذي نقل اليوم يقول فضيلة الشيخ يقصد الشيخ أحمد ورد سؤال فجر اليوم عبر شبكة الانترنت من الكويت يقول السائل أن الشيخ محمد حمود النجدي يقول إن على طلبة العلم ألا تخلوا مكتباتهم واتباتهم من كتاب الظلال لسيد قطب وقد تم الاتصال مع الشيخ محمد الحمود فأجاب وهذا نفس كلامه أن هذا غير صحيح إنما ذكر جملة من المفسرين ومن ضمنهم سيد قطب وذكرت أن عندهم في العقيدة وكان هذا قبل 12 سنة ولم أكن أعرف عنه الذي فيه حتى بين الشيخ ربيع في كتاب هناك الرجل من من ظل عنه وأنا لا أخاف وأنا لا أخالف الشيخ ربيع في رأيي هذا ما ذكره وقد قال الشيخ أحمد اقرأ كلامه سلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الألقياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عجمعين أما بعد فبعد بلوغ هذا الكلام إلينا وأنه تنصل من هذا الكلام الذي قيل وأنه عرف فيما بعد ما عند سير القطب من الضلالات وأنه على رأي أهل السنة فيه وأصحاب المنهج السلفية فيه فنحن نقول ما دام وهو كذا وقد اعتذر بهذا ونسحب ما قيل أولا بناء على تلك العبارة التي تنصل منها ونرجو الله أن يكون أخانا في الله الشيخ محمد حمود النجلي يكون من الإخوة الشلفيين المتبعين لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح ونسأل الله أن الجميع لما يحب يروى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه النجاد بسم الله والحمد لله إحنا متهين من الغلر عاجزين بال والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال شيخ الإسلام في كتابه الواسطية فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية هابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصص في آية القصص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طا في آخر أحبك كثير. أيبا لله اللهم شاء الله. إثبات القدر وإثبات الكسب للناس هذا قد أخذناه ولا لا. نعم نعم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 كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية هابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقشطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يصلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى مت يدخل في اسم الإيمان كما في الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحير وقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه تاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين وفصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب والبسان وعمل القلب والبسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان يتكون من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والقول والعمل تكون على مكتبيات الاعتقاد فلا يكون القول مخالفا للاعتقاد، ولا العمل مخالفا له فمن قال قولا وهو يعتقد خلافه فإن حاله يكون حال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيه <تصفيق> إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون فالمزم أنه لا بد من توافق الكلب واللسان والجوارح على الإيمان فالكلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل فإذا توافقت على هذا فإن هذا هو الإيمان وأنا السنة والجماعة هذا رأيهم وهذا اعتقادهم يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح هكذا يعرفون الإيمان لكن بالإيمان درجات فمن استكمل هذه الدرجات وتلك الشعب عمل بالفرائض التي فرضها الله والواجبات التي أرجبها الله وامتهى عن المحرمات التي حرمها الله وأتقد إذا حتى ما لم يكن واجبا فرضا ولا واجبا ولا محرما ولا مقروها اتقد اذاحته فاذا ان الانسان فعل ذلك فهو مؤمن كامل الايمان وقال الله عز وجل في سورة الانفال لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل ومن عداهم ممن وعفة مسك وخرج عن مكتبالات الإيمان في بعض أموره في بعض أقواله في بعض أفعاله مع اعتقاده يعني الاعتقاد الإيمان فإنه حينئذ يكون مؤمن بإيمانه فأسكم بكبيرتك كما يقول أهل السنة والجماح أما المرجعة فيقولون إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع ذلك لم وأتقدون أن أن إيمان جبريل وأبي بكر والأنبياء وإيمان أفسك الناس سوا وهذا خطأ فاحش وضلال كبير بل أن الإيمان درجات وأن الإيمان مراتب وشعب من استكملها استكمل الإيمان ومن انتقص منها انتقص من ايمانه بقدر من تقص من تلك الشعب اما الخوارج فهم على العكس من المرجئة يقولون ان من عمل يعني شيئا من المحرمات والكبائل فانه يعتبر قرخرج من الاسلام وكما فالسبق أن قلت أن الخلال غلبوا جانب الوعيد وأن المرجئة غلبوا جانب الوعد وأن أهل السنة والجماعة عملوا بكل شيء في محله فعملوا بالوعد في محله والوعيد في محله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو مسلم وإن ارتكب شيئا من الكبائر فإنه يكون مؤمنا بإيمان راسخا بكبيرته ولا يشربونه مطلق الإيمان لا يعطونه مطلق الإيمان ولا يشربون ولا يشربونه الإيمان المطلق نعم. <تصفيق> الله إليه. لماذا سم الله الفئتين المقتتلين إخو؟ يعني. هذا رب فيه رب على الخوارق فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سب شارب الخمر قال لا تكونوا للشيطان لا تكونوا حونا للشيطان على أخكم فسمه أخم مع أنه شارب خمر نعم أحسن الله إليك قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأجنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى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 لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صحو الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله قد قال لأهل بجر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة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 ويصلّثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان في عثمان وعلي رضي الله عنهم في عثمان في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وشكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوما عليا وقوما, وقوما, توقفوا وقوما توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان, عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن المسألة التي يغضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعل في خلافة أحد من هؤلاء إلى عمه فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهله من وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصلهم الله بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أضلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وهذه جاء وهذه الآية جاءت في سورة الحشر بعد بكر المهاجرين والأنصار قال الله عز وجل للبقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبناءهم يبتغون رضلا من الله ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وأموالهم يرتقون فضلا من الله ولبوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار للإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يعني في الجملة يقدمون المهاجرين على الأنصار باعتبار أن المهاجرين دخلوا في الإسلام قبل الأنصار وأنهم أبلوا في الإسلام قبل أن يهاجروا أبلوا فيه وعلب بعضهم وحصل لهم ما حصل غاية ما يكون أن الرجل منهم يهجر ولا يؤتى شيء فيظل أهله أغنية وهو فقير لا يجد شيئا ولا يرأفون به ولا يعطونه شيء كما حصل لمصعب ابن عمير رضي الله عنه كان شابا يعني أهله أغنياء وكان قبل يعني مترفا قبل أن يرخل في الإسلام فلما دخل في الإسلام قطعوا عنه كل مدى فلم يعطوه شيئا حتى أنه قتل يوم أحد ولس عليه إلا شمله آآ إن قطوا بها قدميه انكشفت انكشف إن كشف رأسه وإن قطوا رأسه إن قدمه آآ حتى أنه يقال أنه قبل أن يسلم كان إذا مروا في الشارع يجم رائحة يعني عطره قبل أن يروا ولكن بعد ذلك حصل له ما حصل هكذا قبلوا في الإسلام بعضهم عذب مثل الزبير بن العوام عذب كان عمه يتركه في بيت حبسه في بيت وكان يسلط عليه الدخان وعذبه وهكذا غيرهم كثير منهم عذبوا بالله عز وجل فهؤلاء يقدمونهم لهذه المزية ولأنهم دخلوا في الإسلام قبل الأنصار وعودوا فيه يعني من حيث يعني الوتبة فالمهاجرون أقدموا في الإسلام لذلك قدمهم الله عز وجل وجاء بعدهم بالأنصار والأنصار هم الذين تبقى الدار والإيمان من قبل فلهم أيضا حقهم وما ومعرفة حقهم لابد أن نعرف الحق لهؤلاء وهؤلاء ونعطي كل الحق هكذا جاء الإسلام ثم بعد ذلك ذكر الله الذين يأتون بعدهم وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حتى أن مالك رحمه الله استنبط بأن يعني استنبط من هذه الآية أن من سب أبا بكر ومن سب الصحابة فإنه لا يؤطى من الفيء شيء شيئا لأنهم ولا يدوا بالله لا يستحقون كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نمسي بيده لو أن أحدكم أنبقى مثل أحدهم بهذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة المد يتصدق به من أولئك السابقين الأخيار يتسبب به في ذلك الزمن الذي كانوا فيه أو نصف المد يسبب مثل أحد بهاذا. إذا ف لا يجوز الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. يعني ما صح به السنة وما جاء في القرآن من فضائر الصحابة ومراتبهم الذين نفروا الله ورسوله وقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الدين على أكتافهم نشره أولئك القوم بسيوفهم بفضل الله ثم بفضل يعني الإسلام والقرآن الذي نفرهم الله سبحانه وتعالى به والإجماع ويقبلون ما جاء به الكتاب وسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحزن كلهم على الله الحزن ولكن على مراتبهم نعم أصل الله إليه كذلك يؤمن بأن الله قال عن آل بدر كما في قصة ذلك الرجل الذي كتب كما سبق الذي كتب لقريش وعتبر لأنه أراد أن يتخذ عندهم يدا وأنزل الله فيه أول سورة المتعنة عند ذلك لما قال عمر إن الخطاب دعني أضلب عنك قال وما يدريك إنه من أهل بدر وإن الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقال قدرت لكم وبأنه لا يرخب النار أحد بايع تحت الشجرة السمرة التي كانت بالحديبية وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة بمن شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المشهورين لهم بالجنة وزابي بن قيس ابن شماس وعبد الله ابن يعني الإسرائيلي عبد الله بن سلام نعم ويقرؤ الذين تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وغيره نعم وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويسلفون بعثمان ويربدون بعلي اتباعا لما عليه لما كان عليه الصحابة ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أذروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي رضوان الله عليهم أجمعين ما أن بعض السنة كانوا بل اختلفوا بعثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أبوال وقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعليه وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقرأ أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يظلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يظلل فيها مسألة الخلاف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعثمان رضي الله عنه قد أشار الحديث إلى يعني ما حصل له فالحديث الذي في قفل البئر وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيلبسك إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله نعم أهل بيت مين أحسن الله إليك قالوا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه بعض قريش يجهو بني هاشم فقال والذي نشي بيده لا يؤمنون حتى يحبونهم لله ولقرابتي حتى يحبونهم لا يحبوكم والذين نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة, كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعرضه على أمره وكان لها من منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحببون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم وذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقال اشتكى إليه أن بعض قرش مجهو بني هاسب فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولكرابته لا يؤمنون معناه لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولكرابته وليس معناه لا يؤمنون أنه لا يكونون مسلمين لا ولكن معناه أنهم لا يؤمنون الإيمان الكامل إلا بذلك محبتهم لكم لقرابة إياكم وقال إن الله استفى بني إسماعيل واستفى من بني إسماعيل كنانا واستفى من كنانة قريسا واستفى من قريس بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم قال فأنا خيار من خيار من خيار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنين بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي أجرته وأعانته بحالي في, في ابتلاء نبوته وهي أكثر وهي أم أكثر أولاده وهي أم فاطمة وأم عبد الله وأم القاسم وأم زينب وأم أمك الذون نعم وأول من آمن به من النساء وعابده على أمره وهي, أو وهي أول من عابده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام ألا لعنة الله على الرافضة <تصفيق> الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأخص عائشة التي برأها الله عز وجل <تصفيق> أذكر كلاما لشي المغربي هذا لي من أهل المغرب مال. مال. لا لا مهل عمادي سني سني لا كان توفئ يقول أنه كان يدرس أبنه في الهند أو كذا في الهند فجية الدين الغيالي أيوة وومرّة على في طريقه وهو راجع إلى بلده مر على العراق ومر على فلان نحسن يعني هذا شيعي وهو عالم مشهور في يعني عندهم المهم يقول أني كنت معهم في مجمع فيه ما لا يقل عن ثلاث شخص فذكرت عائشة فكلهم سبوها بالفم الواحد عندما ذكرت يعني تجرؤ فضيع العياذ بالله على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يكرؤون إلا للرافضة الذين حولوا دينهم وأرادوهم أن يتحولون عن الدين الإسلامي فنسأل الله العقب والعافية نعم ان <gülüyorCal> يقولوا <ALLY>: <young> <exemplo> <and people> <diese95> ما شجر بين الصحابة قال عفو الله عنك ويتبرعون من طريقة الظوافق الذين يبغضون الصحابة ويشبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار الملوية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص, ونقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم انطدر حتى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 وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه من أحد منهم؟ ثم إن كان قد صدر من, أحد من, من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه او أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته الذين هم الذين هم أحق الناس بشفاعته يصح يكون الضمير عائد إلى يعني الظمي الذي في المنصور عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناسي. يكون الذين هم أو آئل إليهم ويكون الذين نعم الذين هم حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم إن قدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مجر مغمور في جند فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ولا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى ما ججر بين الصحابة يسكت عنه يجب السكوت عنه ولا يجوز لأحد نشر ما حصل بينهم لأنه يؤدي إلى اجدرائهم وحتقارهم ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يودون هذا البيت بقول أو عمل نعم الرواقب أخرجوا من الإسلام أبا بكر وعمر ومن دونهما إلا نفرا قليلا الذين كانوا مع علي يعدون على الأصابق ثم أنهم أعطوا أهل البيت أكثر من حقهم فاعتقدوا فيهم العصمة وقالوا لأنهم معصومون حتى أنهم أجروا هذا عليهم إلى جمن طويل وإلى أزمنتنا هذه منهم من قال أن المعصومون هم الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية ومنهم من قال ان عزمة اهل البيت جارية الى الان في القوم اتكادات باطلة وابعة البطلان فمن اين لهم ان علي بن ابي طالب معصوم كيف بغير علي بن ابي طالب لا لا يعترف بهذا ثم أيضا الحسن والحسين لم يدعي العصمة ومن بعدهم كعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد ابن علي بن الحسين ابنه وجعفر ابن محمد وموسى الكاظم وعلي الرضا وأمثالهم ليس أحد منهم لم يدعي أحد منهم العصمة أبدا نعم كذلك أيضا النواصب الذين يزدرون آن البيت فهؤلاء أيضا مخطئون خطأ فاحشا لا يجوز لهم أما آل السنة والجماعة فإنهم يعطون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم الصحابة يؤمنون بفضلهم ويعترفون به وينشرونه وكذلك أهل البيت يؤمنون بحقهم قرابة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بحقهم في ذلك ولا يعطونهم ما أعطتهم الغافظة من العصمة بل يقولون أنهم بشر يخطئون ويصيبون ولكنهم أهل فضل وعلم وعمل ولهم قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدر من أحدهم شيء من الخطأ فإنه يكون مغفور له بسبب عمله وبسبب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكون عما شجر بين الصحابة يعني مثل موقعة الجمل ومثل يعني يعني ما حصل في صفير بين علي ومعاية وما أشبه ذلك ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنه ومنها ما هو ومنها ما قدد فيه ونقص منه وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره، بل يجوز عليهم يجوز عليهم الذنوب بالجملة. ولهم من السوابق والفضائح ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر يجب أن نفكر في مسألة. إن الدين حمله الصحابة إلينا و. الذين حصل عليهم ما حصل إما جنة وإما أي شيء من يعني من الكبائر هؤلاء لم ينقل عنهم شيء في الدين بل نقل وإن كانوا هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كماعد والغامدية والجهنية وما إشباه ذلك فالذين حصل منهم شيء من هذه الذنوب يعني لم ينقل عنهم شيء من الدين وإنما نقل عن قوم من الصحابة مستورين لم ينقل عنهم ولم يقعوا في شيء من هذه الكاذورات والحمد لله مع أن آل السنة والجماعة لا يعتقدون لهم العظم بل يقولون بأنهم بشر مثل الناس يحصل منهم الخطأ، ولكنه على جانب الاستقامة والحمد لله. أرى ذكر من الآذان التي يكون فيها شيء من الأشياء التي وجرت عنهم مؤامره كذب. وإما أن يكون منه شيء قليل من الصدق جيد فيه لأنهم غير معصومين كما قلنا نعم وما حصل من بعضهم من بعض الأشياء فهو مغمور في محاسنهم التي بذكرت نعم أوه. الله إليك. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بك رمات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات وما يجري الله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرات والتأثيرات. كالمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهل وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يؤمنون بكرامات الأولياء ولكنهم لا يبارقون فيها مبارغة الصوفية الذين يجعلون الكرامات شيئا كثيرا بل وقد قالوا في الكرامات أشياء يستحي الإنسان من ذكرها والعياذ بالله ومن أراد أن يعرف ما هم عليه من الكبب والتبجح والكلام الفاضي فلينظر في صغير الله مرسيان عندي كثير إلا ما لا حول ولا قوتها إلا بالله بقات الشعران هم بقات الشعران وبقات الشعران نعم وبقات الشعران فيها فيها مصائب مصائب يجعلون ال... والعياذ بالله ونسأل الله العظوالعافية يجعلون المساوي يجعلونها كرمات هذه المصيبة نعم فقد أجر الله على أيدي بعض أوليائه ما يكون من كرامات الأولياء كقول عمر بن الخطاب يا سارية الجبل إن صح ذلك و كما صح أن رجلين عباد ابن بشر واحد معه من الأنصار كان سامرين عند النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الظلمة ووقع قرار فجاءوا خرجوا يعني راجعين إلى بيوتهم فاشتعل رأس صوت أحدهم نارا يعني روءا واستضعوا به فلما افترقوا افترق الله مع كل واحد منهم هذا صحيح صح وغير ذلك من الأشياء التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقصة أبي بكر مع أضيافه وأن الطعام يعني باركه الله عز وجل حتى أنهم أكلوا وأرسل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم وكأنه لم ينقص منه شيء نعم فصل عبارة قرون الأمة أيها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائل قرون الأمة وسائل قرون الأمة وليس فرق الأمة وسائل قرون الأمة يعني الأجياء التي جاءت يوجد في صارحون وتكون لهم كرامات فبل يؤذر منها ما يؤذر وبعضها بل لا نعم أحسن الله إليك قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع واثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة في الاجتماع وضد وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلوم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ثم هم مع هذه الأصول طيب اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب على كل طالب علم إذ أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مخاطبون به وعلينا أن نتبعه والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك في كتابه في مواضع في مواضع من كتابه أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللغسور إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فترة سنة. لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة علما بأن الذين يتبعون غير ويهتدون بغير هديث فأولئك اختاروا لأنفسهم الأدنى العياذ بالله واختاروا لأنفسهم الضلالة وكان الواجب عليهم أن يتبعوا هديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا آثاره هذا هو الذي يجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالأخص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الماليين من بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة فإن كل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله الذي هو القرآن أن خير الهدي وعدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء لنا في سنته ويلفرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد لا يذنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أي شيء بل يقدمونها على غيرها والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا تروا فوق فقصوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجاهل بعضكم لبعض أن تعبطوا عمالكم وأنتم لا تشكرون ويأمرون بالفرقة الله ويأمرون بالجماح باتباع الجماح لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها حينما أمر في سورة الأنبياء وسورة المؤمنون في قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واعدة وأنا ربكم فاعبدون يعرصون على اجتماع الأمة على الحق وترك الباطل فإذا وجد الإجماع على شيء اتبعوا ويجب أن نحرص على اجتماع الأمة على الحق هذا هو الذي وجب عليه وأن من أخذ حجبا أو اتبع فرقة من الزرك التي عملت بالبدع وتركت السلم فإنه والعياب بالله قد فضل بفعله ذلك نعم أحسن الله إليك قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوط يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرفاء والرضاء بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل, وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا, من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستسترق على 73 فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء وفيهم الصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الزجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وجرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيق قلوبنا بعد إلها وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوحاف الله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسريما كثيرا سبحان الله هذه الخاتمة خاتمة أظيما بدأ فيها بقوله ثمهم مع هذه الأصول أي الأصول للثلاث الكتاب والسنة والإجمال يأمرون بالمعروف ويناهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يرون إقامة الحج والجهاد والجماعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا هذه عقيدة آل السنة والجماعة. أما آل الزيد والبلاح والظلال فهم يقولون لا يقولون. كل من كان فاسقا فيجوز الخروج عليه وإنما يريدون أن يتخذوا وسيلة إلى الخروج وكثرة القتال والافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمرنا بالافتحاد وهم يريدون الافتراق والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة أمور بطاعة ولات الأمور المسلمين وهم يريدون أن نخرج عليهم وأن نقلكهم وأن يتبدل الخوف أمنا وأن يتبدل رغض العيش جوعا وأن يحصل بعد الأمن الذي كان الإنسان يؤمن فيه على دينه وعلى دمه وعلى ماله يحصل بعده إذا حصل الافتراك وحصل القتال وكل فئة تقول الحق مائي وكل فئة تريد أن تكون السيطرة لا عندئذ يحصل الجوع بعد الشبع والأن بعد الخوف إزهاق الأرواح سبك الدماء احتلال الأوطان يعني كل يعني فرقة تريد أن تحتل هي الأوطان ويكون الأمر لها ولا يارب الله هذا كله حرام وهذا كله فجور ولا يجوز للناس أن يعمل هذا ولا يجوز لهؤلاء المبتدعة الضلال الذين يعملون على البدع ويأمرون بها ويربون عليها لا يجوز لهم ذلك ويرينا إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد ما الأمر أبرارا كانوا أو فجار هذا حكاية لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وقد حكى ذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو أعلم من أعلم الناس بالإجتماع والاستقرار ويحافظون على الجماعات يعني الجماعات في المساجد والجمع والأعياد والاتحاد وعدم الافتراض ويدينون بالنساحة للأمة ويعتقدون معنى قولي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله ما المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عبون تدعى له سائر الجسد بالشهار والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويأمرون بالصبر عند البلاء، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، عند الرخاء ويرضى بمجرد القضاء وإن عنا إلى مكارم الأخلاق ومحازن الأعمال مكارم الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بها ومحازن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندقون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعقو عن من ضرم ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتام والمزاكين كل ذلك يأمرون به وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق يمرون بمعار الأخلاق وينهون عن سفاسفها هكذا هذه طريقة الرسول وجماعة وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنهم في متبوعين لكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام. الذي بعض الله بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على جلاب وسبعين فرقه كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قالهم من كان على, على مثل ما أنا عليه وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوء الخالص عن دل على أن أهل البدع يخلطون الحق بالباطل ويخلطون سنة بالبدع ويخلطون ما أمر الله به بما لم يأمر الله به سبحانه وتعالى وعلينا أن نتمسك ب بطريقة آل السنة والجماعة الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل السلف الصالح ويستبعدون كل شوب وكل خلق لم يأمر الله سبحانه وتعالى به يستبعدونه وكذلك يستبعدون كل ما كان من البدع لا لا, لا, لا يقبلونه ولا يرضونه أن يكون من أعمالهم أبدا ولا من أعتقاد أكيم صالوا المتمسكون بالإسلام المحضر عن الشوق من آل السنة والجماعة وفيهم الصدقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلم الهدى ونصابح الدجا كل المناقب المأثورة يعني الأعلم فيهم كالدعاة الذين صاروا أئمة في الدعوة إلى الله عز وجل من العلماء الذين أسسوا من الخير ما لا ينكره إلا من لا خير فيه وفيهم أمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق واهرين لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يذيق قلوبنا بعد إبادانا بعد وأيّاه لَنَا من لنا هو رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الحمد لله الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من إنهاء هذا الكتاب العظيم هذا المثل الجليل وجزاه الله شيخنا على جهده معنا على أن أنهى هذا الكتاب صدقنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عاملين بما تعلمنا وأن يجعلنا متمسكين بالسنة أن على ما عليه سلفنا الصالح أخ الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي